أ ع و ذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات عرفا ف ا ل ع ا ص ف ا ت عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أ و نذرا إ ن م ا توعدون لواقع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 إلى قدر م ع ل و فقدرنا ف ن ع ه ا ل ن ا ب ل و ي للعلوم ا ل ا س ل ا ح ي ا ه وجعلنا َََْ فيها َِ رواسي َََِ شامخات ٍََِ و َ أ َ س ْ ق َ ي ْ ن َ ا ك ُ م م ا أ َ ن ْ فراتا َُ ويل َ يومئذ ََْ للمكذبين َُِِ انطلقوا ُِ الى َ ما كنتم به ِ تكذبون َُُِ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 كما ن ت م ت ع م ل و ن ل ه الرحمن الرحيم ويل ئ ذ ل ل م ك ذ ب ي ن ك ل و ا وتمتعوا ق ل ي ل ا إ ن ك م مجرمون و ي ل للمكذبين يومئذ واذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فباي حديث بعده يؤمنون